وَاتَّقُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ طَرْفًا وَلَا نَصْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة القلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون قالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فَيَقُولُ أَن أنتم أضللتم عبادي ها أولائئ أم هم ضلوا السبيل قالوا تبعنا كما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون شرفا ولا نشرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وَمَا أُسْلَّ قَبِيلَكَ مِنَ الْمُعْسِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ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 وَقَدْ إِنَّا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَا أَمَّا ثُورَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشْقَطُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ جت تنزيل الملك يوم إذن الحق للرحمن الملك يوم إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عتيرا ويوم يعفو الظالم على يديه يقول يا ليتني استقرت مع الرسول سبيله يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتقدوا هذا القرآن مهجورا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورث الله تعجيلا ولا يأتونك بمثل إلا بناك بالحق وأحسن السيراء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانه وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أقاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمغناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يعونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صدقنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من استقب إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا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 ثمّ قضّطنه إلينا قَدْ ضَيّسَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِبَاسَ وَالنَّوْمَ سُبَاسَ وَجَعَلَنَّهَا عَرَنُ شُرَّا وَهُوَ الَّذِي أَغْسَلَ الْجِيَاحَ الْشَّرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرحناه بينهم ليذكروا فأذا أكثر الناس إلا كفورا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرطه وهذا من الحن أجاد وجعل بينهما بردق وحجر محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 وإذا قيل لهم مسجُدوا لرحمن قالوا وما رحمن وإذا قيل لهم مسجُدوا لرحمن قالوا وما رحمن أنسجُد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل وأنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا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 ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا فَقُولَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَلَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَضَرَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَصْيِ وَلَا يَذْنُونَ ومن يفعل ذلك ينقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من ساب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك أَيَّكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحَاتٍ إِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَّاذا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُو بِاللَّغْوِ مَرُو كِرَامًا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هد لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أرَبَنَا هَذَا لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِيَاتِنَا قُرْتَ أَعْيُنِهُ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَطِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَدَامًا